Ya أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا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 فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء فَمَنْ فَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَهِ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إن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 فَطَرَأُومَتَ يَسْرٌ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَرْضَا وَآخَرُونَ يَطْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَأُ مَا تَ يَسَّرَ مِنْ وَأَقمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَأَقُِضُ اللهَّه قَرضًا حَسَنَا وَماَا تُقَّمُ لِأَفُسِكُمْ مِن خَيرِ تَجدهُ عدَ هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله, واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم الله